وَيَضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ أَسْرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ يَدَيْ سَعَةٍ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 يا أيها الذين أمتقوا الله حقا تقاتي ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آموا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلع لكم أعمالكم وإذكر لكم ذنوبكم وما يطلع لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الاسلام بدعة وكل بدعة ضلالة ولكل ضلالة في النار وضع ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السبعاء والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها ذلك بما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى هذا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الآيات من سورة الإسراء الثالثة والثلاثون إلى التاسع والثلاثين من السورة وكنت قد بدأت حديثا في خطب مضط حول هذه الآيات وآيات سبقت هذه الآيات فيها توديهات من الله سبحانه وتعالى لعباده يلزمهم أن ينتزموا بها من منطبق قوله تعالى كمؤمنين سمعنا وعرفعنا وهذا دعب المؤمن أنه إذا أتاه الأمر مما سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وعرفعنا ويمتثل الأمر صفة المؤمن كما بينات في سورة البقرة والآلة والآلة وقط عندا في الخطبه الماضيه الله يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا اي ان الله سبحانه وتعالى سوف يسال العبد عن بصره ويساله ايضا عن سمعه ويساله ايضا عن فؤاده وهو القلب وذلك لان الشريعه الاسلاميه رتبت على هذه الجوارح عبادات يتعبد بها المسلم الى سبحانه وتعالى اي ان الانسان يعبد الله عز وجل بكل جسده يعبده بقلبه ويعبده بيده ويعبده ببصره فالعباده اسم جامع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في تعريف قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هي اسم جامع لكل ما يقوله ويفعله لكل ما يحب الله رضاه من الاقوال والافعال والمتقدات والاعمال الظاهره والباطنه بمعنى بهذا المعنى ان الانسان يعبد الله عز وجل بكل جارحه من جوارحه باللسان بالايدي بالارجل بالفؤاد نحن الان نناقش فقه هذه الايه وانا ولعلنا ننتقل اليوم للحديث عن الفؤاد اللي هو ان الله سبحانه وتعالى سوف يسال الفؤاد وقلنا ان هذه المسؤوليه تذور بين هل فعل ولما فعل لانه العباده اصلا تدور بين الامر والنهي اي انك يلزمك بقلبك ان تفعل كذا وكذا وانه يلزمك بقلبك ان لا تفعل كذا وكذا والسؤال يوم القيامه يدور حول هذا البعد ومن اكبر انواع العبادات التي يتعبد بها الانسان الى عز وجل العباده بالقلب ودي طبعا مبنيه على علم يسمى بعلم العقيده اهم العلوم الدينيه علم العقيده الناس الذين لهم درايه بالفقه يعرفون ان هنالك علما يسمى بعلم العقيده ده في مقدمه العلوم اذا كان هنالك خلل في هذا العلم وكان هنالك خلل في العقيده فالعقيده تمثل حدودا فاصلة بين الكفر والايمان يعني عندك خلل في العقيده معناها انت كافر المساله ما فيها قولان القول فيها واحد في خلل في العقيده يعني في عبادات تمثل عقيده اذا كان هنالك خلل في العقيده في العبادات تسمى عبادات إيمانية والعقيده مأخوذة من العقل وفي المصطلح ما يعقد الشخص عليه قلبه من أصول الإيمان طبعا الإيمان هو الحد الفاصل إذا كان يعني أنت مؤمن معناه داخل الدين وصلت بك المعصر إلى أن أنك لست بمؤمن معناك فر من الله شبحانه وتعالى فلذلك سبب المشاكل بين الدعاة من قديم الزمان إلى يومنا هذا يدور في هذا الأمر اللي هو في مسألة علم العقيدة الآن المشاكل التي تدور بين الأمة لما اختلفت وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي؟ قال ما علي أنا وصحابتي؟ الخلاف لما تبحث عنه تجده يرتبط بهذا الان علم العقيده واصول الايمان التي نقب عندها ابتداء ونناقش ان السمع والبصر والاداب كل اولئك كانه مسوله اصول الايمان هي وردت في حديث جبريل هاي معروف لانه لما قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد فسواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف مناح حتى جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه وضع قطيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فاحبر واسلم ثم قال اخبرني عن الايمان العقيده اصول الايمان اللي هو علم العقيده قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمن بالقدر خيره وشره وان تؤمن باليوم الاخر فدي اصول الايمان انت بتعبد الله عز وجل باصول الايمان دي كلها مسائل عقديه بنعبد الله عز وجل بقلبه اللي هو ان تؤمن بالله ده بالقلب الله مثلك يوم القيامه وملائكته انت شايف ملائكه دي عباده بالقلب يا اخو فليت فيها بتعبد بقلبك بانه في ملائكه والا يا جماعه ما, ما ما حققت هذا التكافل لو صليت لو صمتت لو حججت لازم تتقرر هذه الاصول في قلب الانسان اعلى ما يتعبد به الانسان للاعذل قضية العبادات القلبية القلبية أن تؤمن بالله وبلائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشريه وأن تؤمن باليوم الآخر فعلا بي سألك من قيامه طبعا لما تجرى القرآن أن تؤمن بالله الناس في هذا الأمر على ضرب مختلفة هناك من عام وعلى وحقق بعد هذا بقلبه وترجمه الى واقع عمله من الذين امنوا وصدق فيهم قول تعالى قد افلح المؤمنون الى اخر ايات الذين يكون الفردوس هم فيها خالدون افلح المؤمن صدق في البيان في بعض الناس ودي بعدين ما بيسالني من القيافه ما قلت لك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا على رسول الله في جماعه يوجدون في داخل المجتمع المؤمن ويعاملون معاملة المؤمنين ولكن في حقيقه الامر هم ليسوا بالمؤمنين وده ما اللي ما بتكشفه لهم الطيابه وعلينا نحن كمؤمنين ان نعاملهم معاملة المؤمنين لكن الاصل في المساله انه بتكشفه ولينو المساله انها ان, إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول لان يسلم القيام دي بالمعرفه لانه النبي محمد قال امركم ان تقاتل الناس حتى يذلوا فلا اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فمن فعل ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى طبعا قويه شوكه الاسلام في العام الاول والمثاله بتاعه النفاق بتاعه انه الانسان يشهد ان لا اله الا الله انه مؤمن به وجوع ليس المؤمن لما تكون في غلبه للاسلام لما تكون شوكه الاسلام ليس في زماننا هذا في زمان الفتن في زمان البعد عن الدين في أن تقر الحكومات الإسلامية ما يسمى بحقوق الإنسان في زمانة تعافية لما يصبح المصلمون ويفرض عليهم اليهود والنصارى في العالم قانونا يسمى بقانون حقوق الإنسان ويعتمده الحكام في العالم كلهم ويوقعون فقال إنسان بأن المادة الأولى حرية العقيدة تقول الله ثلاثة تبدأ نصراني ما فيك حد سأله تقول بيصود عالم وتلبس الصليب نص النهار والله صحيح ما لك انت مسلم ولك ما مسلم نصراني والله صحيح بيقول الله ثلاثة شيوعي بالعالم شيوعي الله ما فيه ما طلعني شوي مبني على انه الله بقى في ما حقوق الانسان اما شيت سالته بفتح فيك شكوى ومعاه ناس ورا وفي ناس متفرغين للحج يا جري في القانون محامي يطلع زي الشعر العادي ما عندك اي حاجه والله صح يا بتلكه بفتح فيك ملف والله لأ, لا هذا ذول قدامه تنقال الكف وشو واصلاً كابر <تصفيق> لأن الشيوعية عصلاً مبنية على الكفر أطلاق شيوعية معناها أذور مع الماء ما أخذنا الفكرة بتاعة لينين ومهاركس وإنه لا إله والحياة بادة دي عظيمته لكن بظل القانون في العالم يشاهد عليك اثنان ده ده ليه كابر انت قلت له كابر وليه قلت له كابر وقال له ده شيوعية مالك مالك دا تاع عنده حلم حلم حلم حلم في حزب حزب اسمه الحزب الشيوعي العال حزب الشيوعي يقول لك ما ابغى ما تربع وش بقول لك خليك حدود نفسك بس اما هب دينك البعد كده يا دخلوه قصي يقول له بعد بقى المهم ما بتتركك ساكت شايف كده ولا يقع عندك الدوزه تقول له معلش يا اخ انا شيوعي لا كيف ما انا بعتذر انا تبقى في حته ضيقه انت ما تستطيع ان تاخذ لكن بظل قوه الاسلام ودي طبعا نحن بنتمنها لما تطلع شوكه الاسلام زي النوع ده زي النوع ده فاهم ده بيقول لك اشهد ان لا اله الا الله وان المصطفى حبيبي صلى الله عليه وسلم وكذاب طبعا خايف من كذاب الرقبه ده لما تطلع شوكه حق زمان ظهر النفاق لما قويه شوكه الاسلام بعد ذلك قالوا قالوا اليهود ها أجرم خلق الله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وما شافوا الإسلام قلتهم قلتوا كيف؟ يا محمد فاكت عرضا ما يعني؟ إذا الدول ما خلش معكم يطفع الجزية يشيلوا منه جروح يطفع جزية ولا يكتع رأسه؟ خلاص لا تشيلوا جروحنا؟ لا تكتع رأسنا أشهدوا أن لا إله إلا الله وعدا كفروا وجوا ما في الدار ظاهر ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم في من يغادعون الله والذين امنوا وما يغادعون الا انفسهم وما يلك كيف تبقى بعدين ومرتيا هنا نحن اخذناه بظهري وصدقنا صدقناه وعاملناه معاملة المسلمين الاخين بتي الحكايه ومرتيا في حديث انس بن مالك ما قلت لك ان السمع والبصر والفؤاد كن اولئك كان عنه مسوله فاذا غشنا هنا وصدقناه ونفعه الله الى قلبي كما قال مثلا من حديث ابي هريره ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اكسادكم ولكن ينظروا الى قلوبكم ما من فلننظر الى العمل اما القلب يعلم ما بعد ذلك نجي حديث انس بن مالك في صحيح مسلم قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فضحك يوم من الايام بعض الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ضحك بغير مناسبه وسبقا ذكرنا ان الضحك هو احيانا تتكرر به احكام شرعيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام يضحك عشان يقرر حكم حتى السنه التقديريه فالتقديريه احيانا بتقرر في في فقه عند الاصوليين بالضحك يعني النبي عليه الصلاه والسلام يضحك من شيء معناه ضحك هذا يمثل شنو اقرارا بالشريعه الاسلاميه انت فاهم كلامي الجماعه عملوا معانا غلبه ما تضحك وضحك ليه بضحك بضحك عليك انت لانك بليد بضحك عليك انت لكن انت ما باين فاول ساكت ف الموجود اهو هذا الحديث الان كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ضحك بدون مناسبه عشان واستغوا ويوم ما يضحك كان كده العلماء قالوا من الباطل ما يضحك منه الباطل ذاته في حاجات من الباطل زي ما قال ابو الدرداء شر البليه ما يضحك باطل وبلوه وتضحك فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من غير مناسبه فورد السؤال بمناسبته قالوا ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يضحكك شنو قال اضحك بمخاطبه العبد لربه يوم القيامه فمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيو جبريل يكلمه وده ما احنا ما بنشوفه انتو ما عارف فعل لكن جبريل بياتي له وهؤلاء لا يرونه وده ما تشد من المشاهد التي تكون يوم القيامه علمه جبريل لنبينا وسلم وهؤلاء لم يعرفه الا بعد البيان قال لهم اضحكوا بالمخاطبه العبد ربي في يوم القيامه فان الله يسال العبد يوم القيامه هو ذلك ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا يسال الله العبد يوم القيامه يا عبدي علم وزوجك واسوي واسخر لك الخيله والابله واذرك تراس وتربع بثاله بيقول له ويعدي مش كان عندك مره قلت لك لا المره اللي عندك دي تذكر الحديث ده نعمه من نعم الله عز وجل هي فعلا انت اشتغلتها وزودتها لك دي الله انا عم بيعلي في جماعه لا السماء ما ادري زوي عشان تعرف الفرق بين اقتبره قاعد له منظمه وقدروا ما يقدر انت بروحه لا صحيح ما لها غير طريقه وانت عندنا انا مزود وسويت كمان تكون سيد ان تكون مدير مكتب ولا كده يا حضره سيد مدير الشركه السيد ولاد وبعدين دي برضو نعمه مش كده واسخر لك الخيله والابله والانعام تشرب لنا بن ابل ها وتشرب لبن بقر ولبن بودرة تقول له والله صحيح فالله عدد يقول له ويقول بله يقول له الله يصحب ما أي ذول يسألوا السؤال ذا لكن يسألوا ذا مالا قال ثم لك يسألون يوم إذن عن النعيم أطوى أي ذول الله يسألك عن أي نعمة لكن أسؤال هنا في شأن السنفين من المجرب العديد السنف الأول السنف الكافر لما يسأل قلم وسخر وزوج وسخلك الخيل والابل والانعام فيقول فلا فالله بيساله له اضلمت هناك ولاقي كلام ده للشعير والله صعب الشعير والقفار طبعا قال بيقول لك الله ما في وعقل يعني واشرب له في حاجه بارده خلقه الله ونعنا منه بس بتسيب نظفي يوعدني بذكوانتي هل بتيجي فجاه كتموك الخلقه مين ده الخلقه اتفاع الكلامين دا يقول له أظل أنت أنك ملاقي يمكن البعث يمكن البعث ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس الرب العظيم أظل أنت أنك ملاقي يقول له لا أنا قلت لا أعلم ما في الغياب قلت ذا إيه أهل الغيابة فيه أظل أنت يقول له ألي يوم يقول أنساك كما نسيتني اليوم أنساك كما نسيتني يعني الله لا ينسى لكن إنه لأنه قال وما كان أبوك نسية لكن يخلط في النار معنا ذا خلاص برضوء انتهى شيوعي أكل شرب بعدين ينكر البعث لما الله سأله كان بيعتقد بيعتقد بقلبه وذات دعاوه ما إنه إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه بالقلب كان يمكن المساله دي الدعاء الذي دعاه ان ينكر لانه جوا كان عنده شك في القلب انه ما في باعث والله ما بقدر يقوبنا والحكايه دي صعبه جدا وكلامي لاخر ما جد فاذا الموضوع انتهى الثاني الكذاب والله المنافق ثم يسالوا العبده ده ده كلامه موضوع انتهى وبعدين مشي جهله الثاني وانا اتكلم ان السمع والبصر والفؤاد كن اولئك كان عنه مسؤولا ثمذا الرب يا ابني انا مزوج وسويت وسخر لك الخيله والابل ولا نعم الى اخر فيقول بل ذكر بالنعمه فانا ولو ظننت انك ملاقي انت عارف في قيامه وانا مش حاسبك فيقول بل بل عيال قد امنت بك امنت بك وَبِكِتَابِهِ وَكَذَّابِ سَاكِدَ وَصُمْتُ وَصَلَّيْتُ وَكَذَّابِ سَاكِدَ فالله سعي يقول له هذا كله أنا عملت عملت ماذا يا أخي؟ قلت مؤمن وشيت لها الرسول بالرسالة فالله عنه يقول له كذبت فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم بغالط الله المنافذ بغالط الله في الدنيا بغالطنا وبغالط الله هو القيام بغالط رضا عز وجل يقول لي يا رب ألم تجرني من الظلم إنت مجموطة ما تظلم وما ربك مظلّان للعبيب أنا صادق يقول لها بيضا صح الله يقول لك الظّاب يقول لي لا يوم القيامة المشهد بشهر يوم القيامة يقول لي لي أنا صادق ولا أجيز شاهدا إلا من نفسي يقول لي يا الله أنا صادق وكمان يعني إذا دار تطلعني كالضّاب ما تقول لي الملائكة كتبوا عليك كذا كذا كذا على بال ما مترجم ده يمكن يكون كتب حاجه غلط ولا حاجه الا ولد الليل يغير كنبلا الا من نفس لذا من نفسي شاهد من رقبتي ذات يقول انا كذاب لكن ملائكه ما منهم انا صادق فيوقد عليه العاد الرب يحفظ عهد فيختم على فيه اليوم يختم على الطوال وتكلمنا ايديه وتشهد ارجلهم بما كذبوا فتنطق اعضاء القلب بيتكلم هو الواحد ما قال امنتوا بك القلب يتكلم غلط غلط كان ضب كان عامل فئه مؤمن لانه الله قال من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وصل الحركات بتاعت الصلاه ان المنافقين يغادروا والله اذا قاموا للصلاه قاموا كذا خايفين من السيف العفات كانوا لذلك احنا كنا خايفين من السيف مش عن التلوله لا يطلع فراوله بعد ذلك يخلى بينه وبين الكلام يخلى بينه وبين الكلام انما سيدنا قال فلا فلما تشد عليه اعضائه ويخلى ضير الكلام يخاطب اعضائه سحقا لكنا عن كنا كنت اناظر بيقول له لجسده لجسده امشن جهنم انا بخالف في كم من الناس لا تشهد الصدق يعني ان كنا كنت نصر اذا المثل بتاعه اليمن بعدين بتكشف الناس اصلا هم عاملين فيها مؤمنين ودائما الرق دي صاروا في صور مختلفه ما علينا والله لا اناقش هذا لكن النفاق اسبابه منتفيه ل ل ضعف شوكه المسلمين الايمان بالله في باب العقائد اليما بالله في حاجه اسمها آآ آآ الايمان في نوع من انواع التوحيد اللي هو التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات اذا ما حققت الثلاث انواع من التوحيد لست بالمؤمن اذا في واحد صادق فيو بردي الآن ثلاثة من أموتها توحيد الروبية وده ما كانوا خلاف بين المهمين إنه الله عز وجل خلق الكون وما فيه خلق السماوات وواواوا ده دول بالدعي وما فيه إلا فرعون المجرم اللي قال أنا ربكم لا لا لا فيه دول الدعاء الروبية ما فيه إبليس قال رب والله قال خلق الكون قال ربي بانظرني إلى أول وزوله أبو جهل والكفار في قريش كانوا يعترفون بأن الكون ده خلق الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون نا الله الله سجل كلاوه ورسولنا هل هو من تنخلقه منه قال الله والخلق الكون ده منه قال له الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعذبون سيقولون لله سؤال ثاني سورة المؤمنون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله لله والله قسم تعالى ما بقدر اختلف معك النوع الثاني طبعا دي عقيده عقيده لازم اساسا في القلب اؤمن بها كلها هل كنت بتعتقد انه في يعني بنشارك الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون في ناس عندهم عقيده وسخه والله في الروضيه وبعدين دي بتتكشف يوم القيامه واذا كانت عندك العقيده دي انت فهمته من تمامه انت فاهم كلامي المسخه الربيه انه الرب جل جلاله هو افعال الخالق العلماء يقولوا توحيد الربيه افعال الخالق انه الله يحيي ويميت زي ما ادعى النمرود ابن كنعان الربيه فرسل الله الى ابراهيم الامر الذي الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه قول الملك فقال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت صفات الرابع وضع له توحيدا ربية توحيدا ربية ربية الذي يحييه ويميت مش هذا الكلام النمرود قال كاذبا انا احييه ويميت وكذب وكذب سائل طبعا واتى برجلين وقتل احدهما وعطى عن الاخر لكن ابراهيم قال ان واتب الشمس من المشرب فاتبها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا ادي القوم الظالمين الاثنين دول من افعال الخالق التحيد الربيع انه الله الشاب دي بيحركها الله يبا من المشرق تمشي ضيق الله عز وجل ربيع اللي يحيي ويميت ربيع اذا بتعتقد غير العقيده دي بالتكافل والله بيكشف فين انت بتتبع التكول العقيده دي بعتك دوار بعتك غير حاجه العقيده انت قلت انه وشايل نفسه بحاجات تكون جاهز بقى انا هستخيل معاك والله صح شايل نفسه بحاجه ومعتقد انه الشيخ يحيي ويومئ تبا لهذا وتبا لشيء وبكتب اذا كان عند العديد اللي يقوم اطرب ما صلى مثلا مثل اذا عندك عقيده بتعصروفيه انه الشيخ يعني في باب الروحيه يحيي ويومئ والعقيده دي كانت بينا وبجماعه تاخدنا والله ما بيوصل ومعتقد الشيخ يحيي ويومئ وهون كلامنا في كتب صوفيه انت عارف دي ولا ساكت العقائد دي موجوده في الكتب بتاع الصوفيه في كتاب ببجات رضيف الله في ترجمه حسن وحصونه ثبا لهذا الكتاب وثبا للصوفيه وثقل بالعلف بيتكلم في ترجمه حسن وحصونه وحسن وحصونه اكلوا اكلوا أكل الدون يا ابو ملهوم وريني الشغاله العمل تاع البير دي كيف وما بسمعني فقال بده يطلب من كرامات الاولياء انه يحيون المصري وكمان يخلقون المره اللي ذاك بارك بشغاله دي وظل لانه الوادي وديع بايده ترجو ما ما بخليه مختص ما بخليه منفرد كلامي ده مفتوح ليكوا بمعنى عقيده ان السمعه والبصره والفؤاد كله هناك له فقال في جماعه جمصين الحج فقدمت حسن فزونه جماعه ماشيه للحج وعاكسهم في حسن فزونه ومعاهم قال قال بعد لحظه يعني خادم قدوه سلموه الشيخ قالوا الشيخ الحج بنجي بن جل بعدين قام يعني سلموه الله الفرقه ومشي اظن ما كان قاعد في مغاره كان ما يسيب مغاره مش بسيب مغاره يسيب مغاره قال لك دي بغاره دي يا شيخ لحد ما الحج ري فذهبوا وماتت بغاره بغاره ماتت والمضحى بعدين لما جئوا وقال لها المره بتاعتنا وين سلمنا اخنا انت مسلمنا ليه انت بتغالب مره بحراجي اما انت مجرم ان شاء الله ده غير البحر لكن مشي عليه ادو بغاره ماتت لو بغاره بغال بغاره المضحى ماتت بغاره فلا مات لا لا نحن ما بنعترف مع زي ما سلمنا بغاره المره بتاعتنا تسلمني بغاره لكن كده ما بنقبل بده يا علاء الموت حتى ولا لا طالما بناري ورك انه بيحب لوطه ودي عقيده صوفيه وعقيده وشغه بتطلعك بره الدين اذا قاعد بتصلي هسه ما اصلي معنا ارفع مره ارفع مره اذا عنده عقيده بتاعه الصوفيه دي قالوا قالوا طيب وسرينها راح ماشي القبر المدفوف ببغاره لازم واحد فايل دو فقال قومي يا بغداد و ما حدا بيعانا بتو في في انت تعرف في الف ليله وليله ذا كتاب تعديل في الف ليله وليله خيال الكاتب ما وصل انه يطلع لك كان يا مكان في قديم الجمال تقول من القبر ما بيصل ذا كتاب جيني فيه؟ تخفوا فيها تبا لهذه الكذب وتبا لمن يعتقد ما فيها وتبا لطالع فيها قولوا الذين كتبنا الكتاب بايديه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم ما يفعلون فدي اعطيني بتاعت العفله اذا انك العفله دي ما مسلمات نار او انت تغدر دي طبعا بالقلب لاعتقد بالقلب اقول لك يا مولانا هم ما في ما في طيب اللي هي بعدين يحيي للموت في كتاب ثاني بتعرفوا فيه ده اللي عبد الرحمن الضايع تحكوا القصه الريال الشغاله دي بمروا وقوفه في عند قبه وكلاب له ده كلام في اللي عمرو كلامه عشان ما ترجع اذا كان في واحد عاصل من السلفيين بيعتقد الكلام ده ما حدوه يجي قابلني بعدين لكن ما طمت البره انت فاهم كلامي ده بيتكلم عن عن شيخ قال واحد من حران بيكتب كده ان ان احد المريدين كان كثير العباده في الخلوه شغال سنه مع الشيخ ابوك الشيخ شافو خيبه بيقول قال فقال له الشيخ ذات يوم يا بني ما لي اراك كثير العباده ناقصه الدرجه شايفك انت بتعبد لكن الله ما بيقبلنا وانت ايه اللي عرفك انت تعمل ده مش كفر قال له شايفك بتعبد هسه انا لو صليت الجمعه وجانيها في زي ده قال لي شايفك صليت لك ما مقبوله انا صليت لك انت يا عافين لا تسألتك ما لها إدى؟ إدى الله؟ لا إدى أنت رسول جاءك واعلا هو ما لعلم؟ هو ما لعلم؟ لا وسهر وما أظنك تقوم كفر وتندق في كتب الآن تتباع على حساب الإسلامي يدافع عنها زكاتره وبرفرسرات إلى آخر ما لهم؟ نتحدى هؤلاء القوم جميعا أصحاب هذه العقائد المنحرفة التي تسيه إلى الإسلام ومكتوبة وطبعت بإذن رسمي عن رسائل مفلفات الادبيه كتاب دين مؤمن دفين قال بك قال له ما لي اراك كثيرا العباده ناقصه الدرجه فظنني ظن سايح اظن ان اباك مات وهو ليس بالرادان قال لا ظن الله ما بك بالعباده يا ابني لانك لانك انت حق عقوال زين تعرفت وكه بقى ما بغى معنا هو هو خجب قال يا في طوال اكشف حالك يا كذاب كذاب كله يعني لو ما الثواب الغيب يذبن يابا برضو بنغيه ده قال له ده قال له هتعرف قبره طيب ابو جهاد عارف قبره وما عمل وانت عاقل وعاقل عارف قبر ابيك وين غلا يعلو اروح اوريه قال لي دول اللي عليا سابوا مش ورداه قال فذهب الشيخ والمريد الى قبر من القبور الكلام ده مكتوب في الكتاب دا بتاع الذهبي بتاع 8 كتاب اسمه النصرة العلمية لاسحار الطروس وفيه تاليف عبد المحمود بن ودائم الطيب السماني القادري قبه في طابت بيزوروا فيه يشوفوا التراب بتاعه ثبا لهذا الكتاب وثبا لمن يعتقد اخيه ده قاعد فوقه عند قبره يعني ده قبره هو ده مذكر ما يكون غلط ليه بعدين لما نجوم الليل دول بالغرب ده بقوله والله قاعد مكتوب كده الكتاب ده عايز. قال وقف عند قال هذا هو ايضا قال فقال له قم قال فانشق القمر يا ناس انتوا تقدموا خدوا المركب خدوا معكم قلت شويه فدول ما يكذب حق الوزير يكذب كذب زي ده الغبور قال فقالوا قم قال فقام من قبره ظنا ان الساعه قد قامت مكتوب كده ايه مكتوب كده في الكتاب بتاعكم ايه قام يفوض التراب جاء القيامه قامت لانه اثر اذول بمقومه لزياره القوم ثم انكم يوم القيامه تبعثرون ده لما قاعد يتلفت ده الشيخ قال هذا قال فقالوا الشيخ لا تخف لم تقم وتؤمنوا من لي مدام ما قامت انت تؤمن لي وقال لي اخترحوا نفسه الكلام ده موجه للأصحاب العقائد تأصف فيها هذه العقائد المسقى الخريمة قال وإنما بعثتك بعث وإنما بعثتك كي ترضى عن ابنك هذا أنا بعثتك من القبر عشان وردك ذا ما يخش النار هو عظيق لكن أعفو عنه عشان خش الجنة طبعا ده, ده الطوال قال له أشدك يا شيخ أذول المير أشدك يا شيخ قد عفوت عنه خلاص انا هبقى ادانه عشان خاطرك انت بعد بقى بدات دردش معاه شويه قبل ما يرجعه ثاني والله صحيح قال وساله عن احوال القبور يا ناس في دول بالجد طريقه يجيبوه من القبر وانتظر ثاني ان انا هرجعه ولا يركب لهم جادي فرتق ولا يركب له ركبه والله قال وساله عن احوال القبور ساله قال لي واقف في حاله شديده في كثره بالملاح بيرجع فيه ساله المهم قال شنو ورا قال وساله عن احوال القبور ثم قال له ارجع مكانك فور خشبه الكلام ده كلام ابليس اداله الجماعه دول يقول لهم الحمد لله شويه الحمد لله شويه القبور ما بتطير ابليس يقول لهم يا جماعه دول والله كف اذا كنت تعتقد هذه العقيده دي عقيده ده تردوا طبعا دي ما فيها صلاه ولا صيام لكن عقيده يا قلبك اذا بتعتقد العقيده دي انت بر الله بيساله وبحاسبك عليها وبعدها يطلعك بر بوضيك جهنم وما عندك عليها قبل إسلام انت فاين؟ من علم الغتقادات؟ إن السمعة والبصرة والفؤادة كل ولايك كان عنه مسؤولة قد ناتي لموسط عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم فاستغفروا من كل ذنب إن ورفوا الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله آل وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى لسنه يديه من المعتقدات هو ان السمع والبصره والفؤاد طيب القلب كله لا كان عذاب ذلك من القيامه هل كنت تعتقد ان الغيب اعلمه انا وحدي ماذا سؤال علقوا في القفي وسالوه ما ربك السؤال الاول اذا كان لأن مطلق الإيمان بالروبية توحيد الأسماء والصفات إنه الله عز وجل أفرد نفسه بعلم الغيب إذا بتعتقد بالقلب طبعاً دي عقيدة بالقلب وإلا الله يسألك منها إذا بتعتقد العقادة بعض الصفية هذه التي يسألون عليها جماعة من الأخوة المسلمين سلاميس حسن البنى ومن سع ناجم أنت بعدين مورثوا في القيامة لازم تعتقد أنه الغيب ده حتى الله وراه إن السماء والبصر والفؤال الله شايف طبعاً ان انا ما انت هتتكلم معايا وانا ما جايبها لكن الله عارف وايرها الله عارف ويعلم ما في الصدور انت فاهم فايده بتعتقد العقيده بتاعه التصوفيه انه الله بعلم الغيب مختلفه مع الكتاب بتاع الله سبحانه وتعالى كل لا يعلمون ما في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايال بحث فاضل بذلك عن الايه دي وبتيابه الآية دي إبنى خمسة وستين من سورة النمو تجراء إنه الله عز وجل قال في النبي أسلم كلم الناس قل لهم ما في مخلوق لا في مخلوق لا في مخلوق لا في السماء ولا في الأرض تعرف الثاني محل قل لا يعلم من في السماوات فوق في ملائكة والأرض في جن وإنس كلهم ما رئيهم رئيب إلا الله إذا الآية آية أخرى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله دي الايه رقم 50 من, من سوره الانعام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وخد بالك من لا علم الغيب ان اتبع الا ما يوحى لي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا يفكرون فاذا بتعتقد غير الايه دي ان محمد قال الرسول تكلمه قول لهم انا ما بعلم حاجه ابن اللي بيتكلم ما بعلم حاجه والغايبان دول اذا جاءت جاي لك سبحه احسن تتخارك سلام ما انت خالي والله صحيح او اقول له يا اخي اتصل اتصل ما عندك عاد اتصل وما عندك خالي بتعتقد ده العقيده بتاعت ناس بوراي دي اللي في نشراقي في الكتب بتاعتهم على اساس انه في ناس بيعلموا الغرب في الديوان بتاع البراي وفي محل الليمون والتومباك ملحنا من الرصيديه الاولاد زي دول جومات للاوليه منهم نشاول ده بيت البراي مشير منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر البره قال في جماعه دي احطه صبيه قال بينا بين الغيب جوه وبره ايه اللي جوه يوريك انت ناوي وبره والكلام ده كله الله بيثبت ميه يوم القيامه العاقيده بالقلب فاذا الله سالك ومعادن نظر الى قلبك وجدت اعتقد هذه العقيده أنت بخلتك بجعلها لأن الموضوع ده موضوع بتعقيدها حدود مصلة بالكفر لازم نعتقد أنه مغيب حتى الله برقه إذا كان أنا أتسلم لما جاءت امرأة ما داحته بالبخاري ده دا بالبخاري جاءت جارية تمزح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفته بأنه يعلم الغيب قالت وفينا نبي يعلم ما في غده بيشكل فيه قد أقول لقد قالت أنت ما إن شاء الله نبينا المصطفى تعلم الغيب هاا قال لا لا تقولي بهذا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله دمه ده ده المتظن قال لا يعلم الغيب الله يجيك واحد يتقول أنك لا يعلمه والله كثة صوفية ذلك وأصحاب هذه العقاية لو بُرس النبي سعى تسلم هادثة وقرر الكلام ده يعملوا معه مشكلة صوفية يقول له لا يا صلى الله أنت ما بتعلم مكاشف يعلم يا صلى الله تعلم تعلم بيعملوا معه مشكلة بقول لك قال ما رجع بنو محمد صلى الله عليه وسلم قال الحديث البخاري كمان بحكي فيه فاذا كان تاخذ العقائد الصوفيه دي انه في دجال بعلم الغيب بتعوذ شيخ طريقه قال رسول فيرو في ابو شريك الكاهر اجمع سلم تخارجه فده في ثوره النبي داوود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله يقول من اتى كائنا او عرابا فصدقه بما يقول فقد كبر بالون دياله محمد فاكر طيب تصدق شيخ بتاع طريق افتح لك الكتاب ايوه ايه شيخ داير على الاسبلانه دي وده مالك معنى تقول يا امرا انت جابك للشيخ دينه امشي لابوه ولا ده اول شيء يا ابو الشيخ تبن لك وتبن لي على الشيخ الله ابو له افتح لك الكتاب انت عندك كتاب بتاع بناتله بتاع مزات افتح لي لك الكتاب اسمهم منور يشي بفاطم هم يشيوا لازم انت بوليس ولا لك يا رجال مالك مالو مالك مالومه مالو مالو مالو مالو مالو. الخير غتلك داي عادله طبعا بيجيل منك يقولوا ما مجرم ومجرم كبير وانت مجرم ذاتك ولا عيلك مجرم خلق انت فاهم يعني اذا بتعتنق هذه العقيده انت مشرك دي عقيده بالقلب ان السمعه والبصره والفؤاد كله له كان اذا بتعتقد العقيده الم هذه الاولى بده الجنا العقيده الصوفيه دي انه ولي دي جنا انت بقى اللي حصل لي ساعه والله بيتركوا القيام لو قاعد هنا انا ما بعرف طبعا الا دي حذيتك وصليت ورايا ولا بعرف الا تكشفه لي لكن هي مكشوفه عند الله لكن انا جرايد مع الصوفيه نجمع عقائد دي واصده عقائد الامه فالجنه الذريه يا ناس في قسم الله قسم الله القصه دي مربوطه بمساله الرزق ها. انما هو الرزاق ذو القوت القديم يديك اولاد ده رزق اذيك بيتين رزق يا تاكل الحمام رزق رزق ايد الله عز وجل وما من ذات تطق في الارض الا الله يرزقها واعلم مستقره او مستودعه قال اصدق تمره ايوه القران بس بالشغله دي في سوره الشورى القران انا بكلمك بالقران واريك الباطل لله الايه رقم 49 50 سوره الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما شاء الله يهب قسم الله يهب الجنة ده قسم الله ضرريه يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء ذكور او زوجهم القرانه هو اناث ويجعل لمن يشاء عقيبا انه عليم قدير قسم الارضات بنات اولاد او اولاد وبنات بدون اولاد وبنات الله جل جلاله يجي واحد المراي بكل مصاد قال له قصيده يرقص الشعب السوداني كله والله صح وصدقوه ويخلي القران كبوشه قصيده في الراك ساعة الكبوشي عطانا شرت بصوت عالي كبوشي كم ادى ولد في كل بلد كم حلع عقد كبوشي كبص في يعلم يا دجال خلص ماني اعتقد هذه العقيده انه كباش الدجال ده كافه والله صح غير كباش ولا عايز تعترض الكلام ده انت مش كافه واذا لا انتك عرضك دال امثله لاي دجال انا مش ودي مرتجع عشان تطبق فكره ظريعه مش عارف ايه انت بره انت فاهم كلامي فده كفر عقيد من الله ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك مساله الفؤاد لا برضه مبني على مساله الاقتناع بالله الله ادري جت في السم ما الايمان بالله ما في لا بيصلي معاك في ده عنده عقيده بقول لكها اطلب في كل مكان ومرات ما يصلي معانا يقول لك ما بيصلي وراك ليه انت كفار ليه قلت طاقه في السم بتتاخد الله بيصلي عمر الله يقول لك في كل مكان والله يقول لك كلام ليس له زمان ولا ليس له مكان ولا عليه كان في الكويت وعمان القران وراكم تنزل لحد وجه الشروط كان وما كان كان يا مكان الموضوع واضح امنكم من في السماء ان يخس بكم الاذى فاذا هي تمر امركم في السماء ده الله التفتيره الطبي اللي قال ده وكونه في السماء مش قاعد جوه يقول لك يعني بتسوي لي لا في السماء والسماء مش جوه يعني ما قول في السماء وش معناها الله وحده في السماء السابعه ولا تعمل لا فوق فوق السماء كل ما علاك فهو سما كل ما علاك فهو سما فهذا ما موجود في داخل سماوات السماء للسماء. لانه في في ليله المهرج لما اورج ابن عباس لما قال شاف الله في وحده من السبعه لغايه ما طلع فوق السماوات السبع فكان قاب قوسين او ادنى فاوح الله عليه فظت فهو لما قول في السماء ليس له له الألوء المطمق، مش معنى جواب له الألوء المطمق، ليت كمثلي شيء تنزه، تنزه وما شبره يعني هو فوق خلاص، له الألوء المطمق، سبحان ربي الأعلى ليت كمثلي شيء وهو السميع البصير تعتقد أنه في السماء إذا عن كنت نزالك بتكفو، لازم تعتقد تعتقد أنه في السماء بذاته استوى استوى يليق بجلالي لا يتكاملني شيء كما قال الإيمان مالك الاستوى هو معلوم والكيف مشهول والإيمان بيهاجب والسؤال عنه بلعب ما يقول شكوه يقول لك لا ذلك كفار ويعتقدوا الله بالسماء الدين تلك أب إذا بتعتقد غير العقيدة دي بتعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن ثلاث نهديم أن تكافروا إلى عدودا من مسائل القروب إن السمعة والبصرة والبعادة كلوا ليس كان عنهم مسؤولا مساله الخوف والبغض دي من اعمال القلوب وتترجم الى واقع عملي انه باستر من حديث عبد الله بن البصر الله وتعالى عنهما عن فيما خرجه البيهقي في الشعبه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اوثق اوراد الايمان الحب في الله والبغض في الله دي من اعمال القلوب انت مكلف ان تعبد الله بالقلب تحب لك ناس ما بتعرفهم في الله وتكره لك ناس برضو ما بتعرفهم أو التعريبهم فيه أوه لأنه مثلاً لم أعرفهم الإمام مبني عن حب البوء فالآن أنت تتعبد لبعادة وجلب حب الصحابة شفتهم؟ لا أنت بتهتكد ناجم أعطيب يسألك قلبك هذا حب الصحابة؟ لأنه حب الصحابة دين تحب الصحابة دين تحب الناس الذين يستعروا على الملهج ومن رجالهم صدقوا مع الله عليكم منهم من قضى نحبة ومنهم من ينقذر وبدأ تبديلها تحب الصحابة تعريب قدر الصحابة بقلبك دين بيسألك تحب من سار على الطريق وذي بقلط فيها كثير معنات حتى كده الحب اللي هذا اللي هي كلابه من موافقة في الشرع فينات بقلطوا في الحبتة دي ولا دي بتحبنها اسمه الله والذي بتحبهم كما ذكر بكلام الحب عن ابن ثانيا قال أول شخص من شروط الحب أن يكون المحبوب موافقاً لظاهرين الكتابة السنة بس أم أهم شيء اللي بتحبه في هذا ذلك يكون ظاهره موافق الكتابة السنة إذا اختلف ظاهره مع الكتابة السنة تعكس القائد خوالي تكره في عظم الأخير ابن سلم قال وقد يغلقوا في هذا كثيرون فيحبون الأهواهم ويبقضون الأهواهم حسب مزايا فأنت نعكس هنكضية واحد يقول ليه الله اللي ما أحب الشيخ ذات يقول ليه لوري لوري بتاع سكر عنده قروش يودي له ذواء المجرم والله ده. ليه مشرق وابا خواه أبو الشيخ ذا لوري والله اللي ما أحبك في عظم وبحبه في درجان ساكن ما في عظم في الله إذا تحبوا في الله معناه الشيخ يكون بنادي الله براو ده حوف لأ الله إذا سألت مسائل الله يعتقد أنه الله يعلم من غير براو ده حوف لأ الله هذول اللي يكون عقيدته سليمة تحبه الله لكن أنت, أنت صاحب عقيدة سليمة ما يحبوه في الله يكرهوه مبليس يقول له ده أكرهك في الله الله يطلع روحك ويحب الشيخ المشرك اللي هو بتاع التراب واللي بيعتقد ان التراب واللي بيعتقد في, في الدلاكين واللي بيعتقد في القباب وده المفروض تكرهون في الله سبحانه وتعالى وتقربوا معظم الى هذا الجهل لازم, لازم. لازم والله بساله وبرضيا ما تقولوا في ناس اقول لكم والله والله انا ما, ما, ما لا بكره كده لا بكره الناس يا جماعه انتوا كويسين ولا كويسين لا انتوا متخريين انتوا كويسين ولا صلوخ انتوا غيري لا والله لازم تكره ده وتحب ابنده وحد يتوقف يا تحب بنانا وتكره ده ولا تكره ده وتحب بنانا لكن الاثنين بالك لبس عفوا من كان